الشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما ضحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من وقال خاب من تساها كذب الثمود بطروها إذن بعد أشقا وقال لهم رسول الله ناقة الله وسفياها فكذبوا فعطروها فنبدب عليهم ربهم